وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خُلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سُطحت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 Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna chisaabahum Allahu Akbar Samia liman hamidah